ان نجحا ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغسقا جزاء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 ان حسب رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من ادن له الرحمن وقال صوابا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّ